لاَ أَنْ يُغَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَسِرُّوا يُنْكُمُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَاءِ فَتَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ أَنْتَ تُبْرِئُ رُؤُوسَكُمْ وَأُدْلَنُكُمْ إِلَى الْكَبِيرِ وَإِنْ كُنْتُمْ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 تُ مِن نِّسَاءٍ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنفَسَيَمَّ مَصِيدًا قَيِّرًا فَتَيَمَّ مَصِيدًا قَيِّ اِذِيكُم مّن ما يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ عَرَجٍ وَعَذَابٍ மா